أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَمْبِيَاءٍ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَيْكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 فَإِنْ يَفْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دُخُولَ عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون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 هم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون